قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم هنا يبحث مالك رحمه الله هذه الجزئية من هذه القاعدة ويورد لنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبق له فرس وعار له عبد فاخذهما المشركون ثم إن المسلمين لما قاتلوا المشركين وغنموا منهم الغنائم كان من تلك الغنائم ذاك الفرس وذاك العبد فلما جيء بهما مع الغنيمه ما حكم هذا الفرس الذي ذهب من يد ابن عمر الى ايدي المشركين ثم رجع في الغنيمه مره اخرى اعتقد هذه المسائل تحتاج الى تاني كثير والى تفهم واسع فنفهم الصوره اولا ابن عمر ذهب له فرس ابق بمعنى شرد وهرب وعار يقولون عار مأخوذ من حمار الوحش الذي هو العير العير اسم للحمار وحمار الوحش لا يستقر إنما يذهب يمينا ويسارا يفر من الصيد وكذلك العبد أو الفرس إذا عار العبد ابقى الاباق للانسان كما في قضية يونس عليه السلام اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان والهروب او الهرب انما يكون ايضا للانسان ويكون ايضا ند البعير اذا ذهب ويقال عار الفرس وعار البعير اذا ذهب في غير وجه ومنه العيار عند الناس الذي يتكلم في غير طريق ومنه العاير اي الطريق الذي يسلكه كثير من الناس فعار الفرس اي انطلق في غير وجهه فوصل الى المشركين وصار تحت يد المشركين فهات يا ترى حينما ذهب من يد عبد الله عبده وفرسه وكان ملكا له في قبضة يده لما ذهب الى المشركين هاربا وعائرا واستولى عليه المشركون يد المشركين في تلك الحالة يد تملك او يد غصب او يد امانه ما حكم يد المشركين على هذه الاموال ومن دقة مالك رحمه الله ان يورد لنا في هذا الباب انواعا ثلاثة لاختلاف احكامها من دقة فقهها الاول عبد وفرس يعني مال محت والثاني عبد او حر مسلم والثالث ام ولد ولكل واحد من هذه الاصناف حكمه مستقل فلما عار الفرس وابقى العبد واستولى عليه المشركون في تلك اللحظه يد المشركين على هذا المال الذي ند من صاحبه وخروج المال من يد صاحبه هل خرج منه بوجه حق او بدون وجه حق واستولى عليه المشركون بحق او بغير حق قبل ان يغنمه المسلمون نجد بأن العبد والفرس خرج من يد صاحبه بأي حالة بوجه برضا ولا بدون وجه بدون وجه إذن لما خرج المال من صاحبه بغير وجه شرعي لم تزل يده عليه حكما اذا لا زال حكما في ملك من الذي خرج من يده غصبا بخلاف ما إذا كان قد باع صالح عليه أهداه لمشرك يكون خرج من يده بإيش برضاه انتزعت يده عنه ولم يبقى له ملك عليه وفي هذه الحالة التي ساقها مالك خرج العبد والفرس من يد صاحبه بغير رضاه وبغير وجه شرعي إذا الوجه الفاسد لا يبطل الوجه الحق لا زالت يد صاحبه بالملك عليه حينما هرب لم تتهي يد اخرى وجده المشركون واخذوه وحازوه اليهم هل اخذوهم اياه بوجه حق او بدون حق ها؟ بدون حق إذا تكون يدهم عليه صحيحة ولا فاسدة فاسدة لأنه ليس للمشرك أن يتملك مال المسلم بخلاف ما إذا كان في غنيمة وقهر الآن هرب وشرد عليه أترون لو أن مسلما بدل المشرك هو الذي وجده هل كان يملكه ما كان يملكه لكن لما كان الباب باب الجهاد وحيازة الغنائم كان هذا البحث استقر العبد والفرس في ايد المشركين وعجز ابن عمر ان يأخذه ثم لما دارت اطرح الحرب اخذ المسلمون اموال المشركين وحازوها اليهم بما فيها حق ابن عمر السابق فلما حيزت للمسلمين اموال المشركين الاصليه دخلت في ايدي المسلمين بحق او بغير حق بحق الغنائم وحلت لي الغنائم فانحازت اموال المشركين الى المسلمين بوجه بوجه صحيح بقي عندنا حق ابن عمر الموجود في الغنيمة اجتمع عليه الان يد المسلمين في الغنيمة ويد ابن عمر السابقة تصورنا جماعة ولا ها ماشي ولا لا؟ حينما حيز المال بالغنيمة اصبحت عليه يدان يد بوجه حق اخذته من المشركين ويد سابقة لابن عمر قبل ان يصل الى المشركين فأي اليدين تكون أولى ها تقولها جماعة السابقة الأساسية ولا اللاحقة الجديدة ها السابقة وهذا قول الأئمة الأربعة ما لم تحزه القسمة إلى الآن يد الغانمين على الغنيمة يد اختصاص ولا تملك اختصاص وليس تملك لان الغنيمة ما لم تقسم لا يملكها احد وهي في عمومها خاصة بالمسلمين ولذا لا يجوز لانسان ان يأخذ من الغنيمة شيء حتى تقسم والا كان الغلول اذا الغنيمة لما حيزت حيزت في عمومها لعموم المسلمين واذا كانت هناك يد عامة ويد خاصة ايهما اقوى ها؟ الخاصة اقوى الغنيمة عامة لجميع المسلمين ولكن هذا خاص لهذا بعينه وعلى هذا لا زالت يد عبد الله على ماله الاول اقوى من يد من الغانمين لانها اقوى فإذا ما قد ففي هذه الحالة يجب رد العبد والفرس لابن عمر بدون مقابل ولا يدفع فيها شيء لان حقه رجع له تقول حق الغانمين فيد نقول نعم الغانمون اخذوا شيئا ممن من كان تحت يده بغير حق انت لو رحت للسوق السوق واشتريت سلعه مسروقه انسان سرق له ثياب وراح اباع عليك في السوق وجاء صاحب الثياب وجدك لابسه قال هذا توب ياك لا لا مشتري وهذه ورقه الشراء اما تجيب ولا وديك تقطع يدك روح دور حقك على اللي باعك ولا لا انت حق بالثياب ولا لا ان كان لك حق على انسان باع عليك روح دور حقك هذا حقي يبقى صاحب السلعه ياخذها منه ولا لا ياخذها قهرا لان المشتري اشترى ما لا يملكه البائع والبائع باع ما لا يملك اذا البيع صحيح ولا فاسد فاسد فترجع السلعه الى من الى صاحبها والذي دافع نقدا لسارق يلحقه يروح طالب وهنا كذلك المشركون اخذوا ما لا يملكون والمسلمون اخذوه منهم بمثابه الشراء فتبين بان اخذ المسلمين لهذا على غير صحة اذا ابن عمر احق به فاذا ما وقعت القسمة الغنيمه كانت من على باب الخصوص من باب الاختصاص للجميع لكن لما قسمت اصبح ما في يد كل انسان بمثابه ايش حقه الذي اختص به ولو اخذته منه ضيعت حصته في الغنيمه اذا حينما قسمت الغنيمه ووصل هذا المال الذي فيه هذا البحث ليد انسان بعينه هل يجي ابن عمر يقول اعطيني فرسي وانا في الحق في الغنيم له حق ثابت في الغنيم وانت تبغى تضيع حقه عليه انا وصلني الان بقسمة شرعية واختصصت به واصبح ملكا لي بالقسم وكل ذلك وجه شرعي مباح تبغى عبدك اعطيني حق تبغى تخليه تخليه وكذلك الفرس فاذا ما ادرك الانسان ما له بعينه بعد القسمة ان شاء تركه لصاحبه وان شاء اخذه بالقيمة القيمة ايات يوم قسم ودخل في يد الغانم يوم اطلع عليه صاحبه واراد ان يأخذه بعدما قسمت الغنيمة بشهر بشهرين اطلع عليه فياخذه بقيمته يوم عرفه، ولا بقيمته يوم قسم يوم قسم لانه كما يقول ابن الباجي بمثابة الشفعة كأنك اخذته من الغنيمة بوجه حق وهذا له حق في استرجاعه كحصة الشفيع ياخذها بحصة المبيعي زاد او نقص الذي جاء في قسمه ليس له حق في الزيادة ولا يغرم شيئا من النقص هذا جزء من هذه المسألة فيما هو عين المال لا شبهة فيه من جانب اخر واشرنا الى لو ان ابن عمر كان قد باعه على مشرك ولو لم يأخذ ثمنه واخذه المسلمون غنيمة هل حق ابن عمر ان يرجع وياخذ فرسه ليس له لانه خرج من يده بوجه ايش وجه صحيح بقي قيمته يروح ما دام قد خرج من يده بوجه صحيح برضا ليس له حق الرجوع فيه